سريا على موقع دي جي كيمو عشانهم بس هم عاشوا الغيرنا وما عاشولناش ضالهم عمري غالي واحنا بعدنا وما رجعناش راحوا بقى ما بقوش في بالنا يتعبوا احنا مالنا قلبنا الطيب معاهم جه علينا ومنفعناش عشنا عشانهم بس هم عاشوا الغيرنا ومعاشوا الماش طالهم عمري غالي واحنا بعدنا ومرجعناش راحوا بقى ما بقوش في بالنا ومنفعناش دول مايستهلوش دقايق قلبنا مرتاح ورايق كانوا ناس اصلا تدايق كدبين لبسين وشوش احنا كنا خساره فيهم يمشوا بقى غير نيلة ايهم كرههم اصلا مليهم مكشوفين مبيستحوش Oh نبي دوم وقت شده تعبنا سهرنا طول الليل كله راح على الفاضي عادي واللي بينا بس ماضي للاسى واللي في قلبه عندنا مليون دليل رحنا وقينا واتزينا قلبي تعبنا ازهرنا طول الليل كله راح عالفاضي عادي واللي بينا بقى اسمه ماضي لأسى واللي فلوبهم عندنا مليون دليل دول ما يستهلوش دقايق قلبنا مرتاح ورايق كانوا ناس اصلا تدايق كدابين لابسين وشور شوبا غيرنا الى هم كرههم ظلمنا ليهم بنشوفين ما بيستاهل حصريا على موقع دي جين كيما دوت كوم